بخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعد فان اوضح الحديث الكتاب الله تعالى وخير الهدي هدي من خمض الله عليه وسلم ونحرد امور من خاشرها وكل من ذكت البدعة في الامين عبدالله كل ضرعيلة تشتنا ورعد تعرضنا من قبل بتقسيم الحديث الى المقبول ومردود وقلنا ان المردود هو الطعيف بجميع انواعي فالمقبول هو الصحيح والحسن الصحيح والحسن قلنا ان الصحيح ينتقل لصحيحين لذاته ولغيره والحسن كذلك ينتقل الى حسن لذاته وحسن لغيره ولما فرغنا من الحديث الصحيح لذاته فانه هو الذي تجمع شروط الصحة في نفسه وهي اتفال السند وعدالة الرواق وضبط الرواق وانتفاء الشجود وانتفاء العلة كما تتلمنا عن كل واحد من هذه الشروط فينا في غنية ومفجاية ننتقل اليوم بإذن الله تعالى إلى الحديث الحسن والحديث الحسن كما ذكرنا هو نوع نوع من الواعي المقبول ومعنى أن الحديث مقبول أنه يلزم الاحتجال به لأنه بذاته تقوم به الحجة لأنه مقبول وما دام كذلك فإنه محل التشريع والحديث الحسن اختلف فيه أزل العلم اختلافا عظيما جدا اختلاف أعظم من اختلافين في الصحيح وكنا قد ذكرنا من قبل في شروط الصحيح وقلنا أن هذا الشروط الخلطة هي شروط المتفق عليها وانا في شروط مختلفة فيها بل شروط غير معتبها كما شروط المعتزلة أن يوافق العقل أن يوافق العقل هذا الشروط لغير البتلان والفساد وخولنا ان هذا الشوط الخمسة هي التي متفق عليها المحدثون اليمان فحم الحديث الحسن فاذا كنا سنحدد من الان اننا نريد ان نضع حدا في الحسن بذاته او لغيره فليوفر علينا الكثير من التعوينا فهل نحن الان نريد أن نعرف الحديث الحسن لذاته أم الحسن لغيره الحسن لذاته صحيح وهذا يتناسب مع تعريفين الصحيح لذاته ينبغي أن نعرف الحسن لذاته أقول أن تعريف الحسن هذا اختلط فيه أبو العلم اختلاف كثير من ده في التغنيفية تعريف وإنخطاب تعريف ومصطلح تعريف ومحاجر تعريف وابن جماعة تعريف والسيوت تعريف والسخوة تعريف تعريفات كثيرة جدا لحد الحديث الحسن ليه؟ لأن الحديث الحسن هو حلقة وسط بين الصحيح الذي لا خلافه على صحته وبين الضعيف الذي يمكن أن يرتقي أو لا يرتقي أو لا يرتقي لأن عايز أقول هو المنزلة الصعب الذي تعرض له المحدثون لوضع حد له فبعضهم وضع حد لا يصلح إلا مع الحديث الحسن ذاته وبعضهم وضع حد لا يصلح إلا مع الحديث الحسن لغيره بمعنى أنه كان ضعيفا في الأرض ولكن بشروط وتوافر عوام أخرى خارجية ارتقى الحديث عند قوم ولم يرتقى عند آخرين ولذلك وقع الخلاف في وضع الحديث. لكن على ايئة حال نحن نريد الآن في هذه العجالة أن نخلص من أمرين الحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته الحديث الحسن لذاته عرفه الحافظ ابن حجر وهو أعظم تعريف أعظم تعريف للحديث الحسن لذاته وتعريفه كما قلنا وان ذلك يشترط في كل حد إن, ان يكون جامعا مانعا اي حد باي تعريف لابد ان يكون جامعا لاوصاف المحدود مانعا من دخول اوصاف غيره معه لما اقول الحديث الحسن يلزمني ان اعرف الحسن تعريفا دقيقا بحيث ما دخلش معه غيره ولا أخرجه عن أفضه الذي هدع له بمعنى ثاني بمعنى ثاني لما جعبه في حديث الحسن أضع له تعريف هذا التعريف لا يسمح بدخول غير الحسن في هذا الحسن ماشي الحم كما أن هذا الحد ينبغي أن يكون جامعا للأوصاف التي يجب توفرها في الحسن حتى لا أدعى للآخرين مجالا للنقض ولا للطرح أسئلة أخرى موجهة لهذا الحفظ تعال الأنوان يسمعون طيب الحفظ ابن حجر قال في الحديث الحكم الذاته قبل أن يعرف الحكم الذاته عرف الحديث الصحيح قال هو ما اتطفل سنده بنقل العزب تام الضبط من غير شذوذ ولا علّة قال الحافظ ابن حجر في النزهة الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط تام الضبط هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا إيه ولا علة ثم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته فإن خف إيه الضبط فالحسن لذاته انا لم اوز دلوقتي الحديث الصريح هو ما اتصر سنده بنخل العدل العدل اللي هو مين انسان ثقة انسان ايه ثقة بنخل العدل انسان ثقة والتوثيط لا يصدر الغواوي ولا يفكم له به الا اذا كان ايه اذا كان تاما في عزالته تاما في ضوطه تام في عزالته وديانته وورعه وتخوانه وتام في فكان فيه ضبطه يعني يضبط ضبطا جيدا متينا حتى يشهد له عامة النقي بأنه ضابط ولم يخالف أحدا ممن روى حديثه لأنه إن خالف حتى علم عليه ذلك فإنه يستنفخ أن يترك ما لأنه في هذا شيء الحفظ جدا فالحفظ لهذا يقول فإن خف الضبط يعني فإن احتل شرط من شروط هذا الحديث الصحيح يعني في ناحية الضبط فالحسن لذاته مش معنى فقط مش معنى فان فا. خفض الضبط انه هو صار يعني يخرف لا يعني لا يكون فيه كمال الضبط ولا في تمامه ولكن ينزل درجة ومرتبة ولذلك يحمل الحرق بيقول هو ما اتطرى فانه بنقض العدل ولم يقل الضابط لم يقل العدل الضابط وانما لقال العدل ايه الضبط يعني اللي عنده ضبط كامل ومتقن جيدا فإن خف ضبط شيئا يسيرا فهو ينزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة مين الصدوق لأن حديث الثقة حديث صحيح لذاته وحديث الصدوق حديث حسن لذاته يعني حسن لذاته يعني اجتمعت أسباب الحسن فيه هو فيه هو لم يكتسبها من عوامل خارجية زي ما انا اجيب رجل قوي متين جدا اقول هذا انسان قوي او هذا انسان قحيح او مهيب او مخيف اقول هل هو مهيب في ذاته او مخيف في ذاته يعني اللي يشوفه كده يخاف منه اللي يشوفه اول ما ينظر اللي يخاف منه يقولوا ليه لأنه قوي وصاحب عضلات وفتوى وبيلعب العاب رياضية وشي من هذا صحيح إذا أسباب القوة تنعد في ذاته ولا جات له من العوامل الخارجية هذا القوي الذي أتحدث عنه أنا له أخ شقيق عادل ومريض ومع هذا الناس يخافون منه يخافون من هذا العليل مع أن هو في نفسه وفي ذاته غير مخيف وغير مهيب وغير قل وغير ضحية هو معلول وأعلسه ظاهرة، لكن الناس بخاف منه، ليس لأجله وإنما خوف من بضمن. أكيد. بضف أكيد. يبقى القوة استفادها في ذاته أم أتت من الخارج؟ من الخارج. أي من صحيح. قبل لو كان له أخ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة على نفس درجة القوة والفوتوة، لذلك الشخص الذي حكينا عنه، آه بلا شك. انه في كل ما يظهر له اخ على هذه الشكلة يزداد قوة ومكانة في المجتمع صح؟ ما في حد ابدا يجرؤ انه ما يكلمه رغم انه عليل، ربما لو حد يعني نفسه يشرب يموت لكن ما فيش حد في الفلس باكملها يستطيع ولا يجرؤ انه ما في وجهه، ليه؟ مخافة من مين؟ من الاقوياء الاصحاء صحيح؟ فهناك حديث ما رحنا لما بيقول حديث صحيح الصحة اظن في الابدان فتبلا ومعنى في تلك المعنويه يعني احنا الحديث الصحيح هل استعارنا لفظ الصحة من المحسوسات الماديات وإذا هذا شيء معنوي طب فيه حديث ضعيف هذا شيء معنوي هذا فلا نقول حديث صحيح يعني متين وقوي زي ما الواحد يطرح سؤال عن حديث مثلا نقول والله هذا حديث ضعيف يسأل عامل مخفي يقول والله ماذا حديث ضعيف، هو قالوا عام متنص صحيح يعني, <تصفيق> يعني بقاله سنة ما شفت له يعني أشياء قوي، خدت بلك فيبقى ضعيف والصحيح يبقى ضعيف يبقى إلا أن تطرأ علا على أي حال أقول أن مساءة الصحة والضعف هي محل ابتهادي أهل العلم ولذلك أنت تجد الخلاف بين أهل العلم معظم وصحة حديثا لذاته وبعضهم يحسن حديثا لذاته والذي هو صحيح القوم يحسنه آخرون والذين يحسنون حديثا لضعيفه غيرهم فالمثال محل, محل اختلاف ولكن البيت الخطير في هذا الاجتهاب هو غلبة الدليل وردحان القول غلبة الدليل وردحان القول على أي حال تعريفه ابن حجر الأبخلاني الحديث حسن لذاته هو نفس تعريف الحافظ للحديث الصحيح، لكن يختل شرط واحد وهو أن ينزل الراوي من تمام الضبط وكماله إلى خسة أو نوع خسة في الضبط. فينزل بدلا بدأ أن كان حافظا خسة متقنا ثبت ينزل درجة صدوق صدوق. ما شلح في الحال دي لما يدين إثناء في الراوي صدوق. اقول ما اضافش اقول عنه حديث صحيح ولا اسمه صحيح ما اضافش اقول عنه كده مال اضاف اقول عنه ايه اضاف اقول حديث حسن وحسن لذاته وحسن ليه لذاته طيب اذا كان هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته فبانضماني طريقيني على هذا النحو لحديث واحد يرتقي الحسن ذاته إلى إيه سره للحسن الضخير يعني أنا عايز أقول أن لو جاني حديث في إسناد، بإسناد في روي صدوق هذا الإسناد بعينه وهذا الحديث بعينه أسميه حديثه وإسناده حسن ذاته إذن كيف أردو لو جاني نفس الحديث من إسناد آخر ومراديق آخر وجه آخر بنفس الرواع لكن هناك روي آخر صدوق فلو تعبدل, تعبدل الطرق الحديث وفي كل مرة إثنادهم يختلف عن الثاني يختلف عن الثالث يختلف عن الرابع ولكن في كل إثناد من هذه الأثنيف راوي صدوق بلا شك أن أنا سأخذ في كل إثناد من هذه الأثنيف لذاته طيب في نهاية الأمر أنا عايز أقول الحديث ده حسن ولا صحيح ولا ضعيف الحديث بقى احكلم عن الحديث مش احكلم عن اثنات اصلاح يقولون انه هو حديث واحد اتى من غير طريق. كل طريق فيه ايه فيه روي خدو وكل طريق من هذه الطرق لاجل هذا الراوي هيعدوا حسن للجاته طيب انا في نهاية الامر ماذا اقول عن هذا الحديث الذي بيني دي وقد اتاني من غير طريق على هذا النحو قول عنه ايه قول صحيح صحيح صحيح عنه صحيح, صحيح لغيره لغير. لانه ما ينفعش انه عنه حسن حسن يعني ايه العشر طرق دول زي الطريق الواحد ما هو لو جان من طريق واحد اقول لا حول عنه حسن طو لو جان من اثنين وثلاثة واربعة وثمسة وعشرة برضه اقول عنه حسن يبادل طرق مناسبة اول ايه صح؟ في الحلقة دي اقول ان هذا الحديث اكتسب القوة الصحة من غير طريق من غير ايه؟ أصبري. يعني بسبب تعدد طرق رواية من الحديث لأن كل إسناد على حذة حسن لذاته أما ده أعلى المراتب بعد الصحيح لذاته طب إذا تعديل الطرق معقول برضه يبقى حسن لذاته إذا كان الطريق الواحد حسن لذاته وما يطريقين مستيطة والأربعة لا لازم فيه وصف أخر لازم فيه وصف أخر أخر من هذا هو, هو أنه يرتقي من الحسن لذاته مين يصطحيح غيره. لغيره. كده فرغنا من تعريف الحديث عن الحسن لذاته طيب حد عنده اشكرية فيه واني اضرر مع ذلك الشخي كان هناك راو صبو القدر والحديث وراو النخ صبو القدر والحديث فالتفع لما تبقى الصحيح ومع ذلك فنفترض ذلك فلنفرض مثلا اننا وجدنا هناك راو مضعيف او مدرس قدر وانس الحديث هل يزعب هذا الحديث عنه تبقى؟ لا ما انا اقول لك يعني ده سؤالك هل يتلخص هل تلخص في او كلامك يتلخص السؤال وهو ما هي العلل ما هي العلل التي ينزل بها الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته ويرتقي بمجموع الطرق إلى الحسن لغيره أو هل كل ضعف في الراوز أو نزول في مرتبته أو نزول في مرتبته يصلح أن ينهض من حبيب الضعف إلى أولي الحسن بتعادل الطرق أم لا صحيح؟ والتان ده احنا مش نقوم نجاوب عليه إلا لما نتعرف الحديث الحسن لغيره الحديث الحسن لغيره عشان نعرف العدل التي إذا اجتمعت منها عمي أو عدل في الراوي نعرف الراوي ده هيبقى حديثة جاكولين يعني أنا لما لقى الراوي مثلا ملتوب عليه أو أثبته صالح أو لا بقت به أو لا بقت به سيء الحفر أو اختلط أو ثقة مدلس صدوق مدلس ضعيف مدلس فأنت بالك لما أعرف مسلول الألفاظ كلها ان دول الفضل جرح وتعديل ورتبة كل جرح وكل تعديل هتعرف بعد كده على ايه على العلل التي يلتقي بها او لا يلتقي بها بتعديل الطرق عشان الحق فانت عندك في نوع الثاني بيقول الحديث الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور عند الجمهور اذا في بعض أذريين مخلو من الحديث الحسن ليس ب ليس بحجة ليس ب ليس ب ولكن لما تكلموا عن هذا تكلموا عن الحديث الحسن لمين غيره لا الحسن لذاته لا الحسن لذاته وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر وكلمة دي أو الجملة دي إحنا بيناها وتكلمنا عنها لما جينا صنفها عليه. وثلك ان مسألة التحسين والتبضعيف أو التصحيح والتضعيف مساله محل مين محل المجتهد المجتهد المجتهد بينظر في الشرط وبينظر بينظر في الراوي فبيقول والله الشرط الفلاني ده ينطبق هنا غيره يقول لا ينطبق يعني مساله محل اجتهاد ولا لا ها يعني ولذلك تجد احيانا بل غالبا أن ائمه النحو يختلفون في رواح بعضهم يوثقه وبعضهم ايه يضعف ماشي بل الراوي الواحد او النقد الواحد احيان له قولين وثلاثة في الراوي الواحد مرة يقول عنه ثقة ومرة يقول عنه ايه صدوق ومرة يقول عنه ضعيف وده نقد واحد يصدر منه على راوي واحد هذه الاحكام الثلاثة هذه الاحكام الثلاث فربما كان ثقة فتغير واختلط حتى حديثه، فقال عنه اولا قبل الاختلاف الثقة وقال بعد الاختلاف ضعيف ماشي الحال؟ وربما كان ضعيفا او صاحب بضعة أو صاحب بضعة الله عز وجل فاستقام على مرويات السنة والجماعة ماشي الحال؟ وربما ظن الناقد ان هذا الراوي اخطأ في هذا الحديث فحكم عليه فلما تبين له أنه هو الذي وهم يرجع عن حكمه بتعديله مرة ثانية وغير ذلك أي شرحان وده طبعا محلّه البحث في علم الجرح والتعديل مش علم الصرح فهو أنا بيقول أنه لما كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر في نظر مين؟ الناظر يعني في محل كهذه لا في نفس الأمر لا في نفس الأمر يعني ليس بلازم أن يكون الاجتهاد المجتهد يوافق الواقع ويصافحه بمعنى إيه بمعنى أن نحن دلوقتي هنقول ان الشيخ الألباني مثلا ضعف حديثا ضعف إيه حديثا هنقوله وضعك ليه لأنه عرف حقيقة هذا الحديث. واللي هو طبق قواعد عنده موجودا صح؟, صح يعني هو الشيخ البن الأشخاص في نبعه والسلام أو سمعه وعلم أنه لم يكن هذا الكلام لا صح فالحكاية الحكاية كلها أنه في شوية قواعد اطلع عليها المحدثون واتفقوا على أن هذه القواعد لازمة لأن يكون الحديث صحيحا أو يكون حسن أو ضعيف مش الحال فإذا توفرت هذه الشروط صح الحديث. وعندما تتأثر وقتل وقتلت أو قتل واحدة منها كان الحديث ويه ضعيفا أو حتى ماشى الحمد. فالاجتهاد بيكون فين ما خلاص القواعد دي ماه موجودة من الأول. مش محتاجة لاجتهاد المعاصرين. ماشي. أما الاجتهاد المعاصرين بيكون فين؟ في إنزال هذه القواعد على مين؟ على الواقع اللي موجود الآن يعني على اسناد اللي قدامي ده أنا أحيانا وأنا بنزل القواعد دي على الإسناد اللي قدامي أحيانا أصيب وأحيان وأحيانا إيه أخصد وأحيانا أخصد فليس بلازم ليس بلازم من إطلاق المحدث هذا حديث صحيح أو هذا الإسناد صحيح أن يكون صحيحا في نفس الأرض يعني أن يكون ثابتا يقينا عن النبي عليه الصلاة والسلام ها بمعنى هل يقسم المرء او يحلق بالطلاق ان هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام واذا طلق لم يحنف حتى تبقى مسألة مخيفة مسألة ايه مخيفة يبقى الامر يتوقف فقط عند حد الاجتاث في العلم حد الاجتاث في العلم ما هي الاقواع نطبقها اذا انطبقت صحة واذا لم تنطبر او اختل واحد منها رد ايه هذا الخبر او شوفنا الواسطة لا يعني هذا الاجتهاب ان النتيجة النهائية لحنا نخرج بها لابد وان تكون حتمية لا يعني هذا ليه لاننا ممكن احكم على حديث بانه صحيح وفي الحقيقة ضعيف صحيح ممكن احكم عليه بانه ضعيف في الحقيقة صحيح ليه لانه اتى من غير وجه اتى لذلك وانا لم أقف على هذه الأوجه فشو حاجة أو لأنني أخطأت في تطبيق هذه القواعد على الإسناد اللي موجود قدامي دائما أخطئ في الأول الخطأ ها الخطأ الإجرائي يعني أنا مثلا حكمت على إسناد بأنه إسناد صحيح يخافي علي أن هذا الروض بعينه مدلس وقد عن عن أنا لم أنتبه إلى هذا المسألة وحكمت بأن هذا إسناد إسناد ايه صحيح لي لأننا من في كتاب التحرير فوجدت أن جميع الرواه ثقات أن جميع الرواه ثقات إسناد آخر يقول مثلا الزهري إمام ثقه جبل من جبل الحظ إلا في فلان فإنه ضعيف إلا في فلان فإنه ضعيف مش الحق فهذا التفصيل في كتاب التحرير آه، فأنا لما جي أبص لقي إني رواية الزهري اللي قدام دي من نفس الطريق المحزوف، فأنا لم أنتبه، أنا لم أنتبه، الزهري إمام والقضية كلها عند الزهري، وأنا طبعا الزهري من الشهرة والمكانة المرموقة في العلم بالدرجة الأثمنة، لكن الحالة دي أنا لما أقول الزهري لا يا إنه ضعيف، إنه رحب أبحث عن الزهري، أبحث عن الزهري زي ما كنت ببحث عنه قبل عن النحمل ولا رفضه عن تعييبه وسيب ولا غيرهم. باللي لأن عيب لأن أنا كنت طالب علم الحديث ورح أبحث مثلا عن البخاري لا ثقة ولا غير ثقة صح ولا لا. أنديم زاء مسلمات. أحياناً تخف نقطة خصية دقيقة جدا على الباحث أو على العالم. فيحكم لأول وهلة بأن هذا إثناء ذميه. آه يعني أحياناً كنا نقول للشيخ مثلا الحديث الفلاني الشيخ صح ولا غير يقول أين هو أقول في سعن كذا وفي كتاب كذا يقول يقرأ السنة فنقرأ عليه السنة قال أحمد حدثني فلان وفلان يقول هذا يسندم صحيح هذا يسندم صحيح نقول يا شيخ عاني فلان لم يسطح بالك وهو مرمي بالتنديس فكلها لم يرمي بالتنديس من راح جايبين ترقمت بقى من تهذيب للتهذيب ونقرأ ترقمت على الشيخ وش محان الله والله راح عن ذينا أنه راح عن ذينا أنه, أنه مدلس أنه ونأذي بكثب التدريس وطبقات المدلسين ونثبت الشيخ حفظه الله أنه, إيه؟ أنه مدلس فنوقف الشيخ مرة ثانية بعد أن كان أفضل حكمه بإيه وأحيانا نسأل الشيخ نفسه عن حديث يقول ضعيف نقول ضعيف إيه الشيخ يقول هو فيه فلان نقول له ولكنك أورثت الصحيحة حديث رقم كذا وأتيت له بشواهد متابعات يقول لا أنا ما أورثت ثم نخرجه من الصحيح ونقرأ كلامه فيضحك ويكون خلاص إذا هو صحيح في هذا الطرف فليس إضغار الحكم يعني أنه ثابت في ذاته أو منسي في ذاته لكن دي المسألة دي احنا مش عايزين نتوستع فيها لأنها تنبئ بشر عند أهل الأهواء كان المسألة دي لها جانب من الشر العظيم جدا عند اهل الهوا يعني نطلع بنجنبنا وياكل اهوا قال لك طب لما نسالك كده طب يبقى اذا مفيش ثقه ولا طمانينه بايه ولا طمانينه بالحديث ها مساله كلها لابد ان نعرف ان اهل العلم لموضوع هذه قواعد وهذه الاصول التي يعتمدون عليها في التصحيح والتضعيف وغيره فانهم قد بذلوا المجه ورحلوا هنا وهناك حتى اتخفت كلمة الامه على اشتراف نادي على هذه هذا ثم لا بد ان تعلم ان الامه في مجموعها معصومة في عقبه الله تبارك على لها من ان تقع او ان تجمع على الباطل والضلال الضلال الامر الثالث ان بهذا مجتهد وان لم يحالف الحق والصواب فلا بد من تمام حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن يقيد لهذا العالم من يرد عليه سواء كان من علماء السنة أو من علماء الزدعة صح ولذلك إحنا دلوقتي لما بنيجي مر على قضية من الخضايا ونلاقي شيخ الإسلام التميه أخطأ فيها هذا شيخ الإسلام التميه هذا شيخنا كلهم صح ولا لا شيخ الأمة وإلى يوم القيامة ومع هذا بيقول لا لازم نتمنى خلق في القضية دي مش هنأخذ بكلامه ليه من تبتخذ القيامه كله المعهودين بيقول كده لنجل نحن نتبع في الحق ونتبع في ما مخالف فيه ونسبت له الأجر الراحي لأنه مكهد يعني هو ما أفطأ إلا بعد أن استفرغ الوسع والجهد في الوصول إلى الحق ولكنه أفطأه بخلاف رجل تعمد مدى الباطل وليس من تحمد الباطل ليس من تحرر الحق فأفطأه كمن تعمد مين كمن تعمد الباطل الأولين صاحب سنة والثاني صاحب إيه صاحب هوى صاحب هوى ففي الحالة دي انا دلوقتي اقول اذا كانت صحيحه وتضعيف مثلا اجتهابية فما المانع ان الحديث اللي حكمه عليه بالصحة لأ قدامي يكون بعيث وبالتالي تختل السقة بكثير من السنة وان شئت فقول بالسنة كلها ولكن هذا باب عظيم جدا لا ينبغي ان يقرأ على ذهن واحد منا لما ذكرته وما لم اذكره وان الاهدى العلم اذا قالوا عن حديث صحيح اذا عن حديث صحيح الحجة في قولهم الحجة في قولهم واذا اجمعوا على ضعف حديث واذا اجمعوا على ضعف حديث فالحجة كذلك في قولهم في عدم العمل بهذا الحديث الضعيف ماشي الحال اما اذا اختلفت الأمة في اثبات حديث او في ربه فاذا كنت طالب علم لك نظر وضصيرة وترجيح بين أخوال أهل العلم فإنما يلزمك أن تطلع على كلا القولين ثم ما ترجح لديك في هذا الحديث من أحد القولين فهو الله عز وجل الذي تدينه فيه إليه وإذا لم تكن طالب علمه وليست لديك ملكة الترجيح والبحث في أحوال روافة فإنه يلزمك أن تتبع مفسي يلزمك أن تتبع محتيك الذي تسف فيه وفي دينه وورعه وهذا كلام يقوله دائما في خضاني الابتهاد والدخل يعني أنت دروقتي الحافظ العراقي ضعف حديث بالألباني حصنا حصنا هذا الحديث وانت طالب علم ما لا علاقة بالحديث ولا تعرف عن كيف صحيح ولا كيف ضعيف غير هذا العنوان الحديث لا مقبول ولا مرضوض يا أخواني لك والله هذا العراقي رده والالباني قابله فتطبع نفض بقول مين ها هفض بقول العراقي اقول والله العراقي ده أنا نفسي ما عرفه قلت لك ولا عرف لا دين ولا اخلاق ولا سلوك ولا شيء مش معنا ذلك انك نتهمه لكن انت ما تسمعش انك الامة واحد اسم عراقي ماشي لكن الالباني عندك محل ثقة وخبور صاحب ديانة وصاحب ورع وصاحب السنة وهي ذلك تقول لا أباقل ده رجل اللي احنا عارفين ومعرفنا فاحنا نتقل في دنيا جدا فلكم لك فلكم أن تأخذ بالقول الألباني هنا بالقول الألباني هنا ماشي الحال خاصة إذا كان العالم الذي أصدر حكمه على نواية اه من أهل الاجتهاد المعروفين بالتخصص فيه ماشي وكذلك معروف بالاستخدام على الصنة ومعروف كذلك بعلم التساهل بعدم مين التساهل وربما يكون هذا العالم معروف بالتشدد التشدد في التشدد في التعنيف التشدد في التعنيف يعني ما بيطلعش الحاجة من تحت ايده يقول لك مثلا صحيح ولا ولا ولا حسن الا دخلت في نفسه فاهمك ويهدم على مين ويهدم على الاحاديث الصحيحة زي من جوزي ده اه ابن جوزي عرفته قل له صناعة خوية بعلم الحديث وكان يهدم على حدث الطائحة وكان متشددان جدا في تجريح الرواكي يعني عند المجاوه ده اللي هو يعني يخطئ مرة يخطئ مرة بالمرة دي عند المحدثين لا عمر كبير ماشي؟ ليه لاني اخطأ كي عدلة والتوشي لاني مرة عند المجاوه دي سقطت عدلة في كلها يوم جاب احاديثه في كتاب الموضوعه او العلم المتنهيه في الاحاديث الرهيه على طول بلا ان اورد في كتاب العلم المتناهي احاديث في رمسل. على انها موضوعه على انها ايه موضوعه ليه؟ لان الراوي قيل فيه ايه انا لابد ان ارويه ده وكمان مش مش يشوف ان الحديث مثلا بكتوه ما دي ينزي مروضة الصحيح ايه الحسنة؟ كابل حسن لغيره كابل حسن اللي ممكن يرتقي طب الضعيف اللي ممكن إلا عنده المسألة يا طاحيح في القمة يا موضوع تحت الأخذ طبعا ده منها دي فانا للمعرف إن, ان في الجوزة متوشد بكتبت في القضية دي واجب الصلاة كان عشرين ثلاثين واحد من العلماء المسلمين حكموا على حديث بأنه ايه كابل حسن ومن حكم عليه بأنه ضعيف اقول لا مسألة السبين يرجع الضعيف اشناخد ايه حلم. لما أجي ألاقي مثلا واحد زي من الحبان ولا الحاكم متسهلين جدا جدا فيه في التوصير متسهلين جدا ومتسمحين في حق الرواه فما أجي ألاقي إن الأمة ضعافة حديث وحكم عليه بعد على البر مثلا والحاكم وأبن الحبان بقى ابن الحديث حتى أقول لا متأسر ليه؟ لأن الناس دي معروفة بمتساول في, في التوصير مع أن الذين ضعفوا قد بينوا الحجة الحجة للضعف والحجة دي بالنسبة لي حجة مخنعة جدا أن حديث بها لا يمكن يرتقي أبدا صح؟ فالحالة دي لا من النظر إلى كلام الجارح أو كلام المعدل وبالتالي نرجع إلى أصل كلامنا الذي اشربنا فيه وهو أن مسألة التصحيح والقضعيح مسألة, مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية والمرجع فيها والحجة في أذلة المعدلين وأذلة المدلين، ولا يلزم من الفك ضعف الحديث أنه في ذاته غير ثابت، بمعنى لا يلزم أن يكون ناقصا لم يكونه، سموه ناقصا، صح، ولكن أحيانا يجب بعض الناس اللي يعود يفكر كذا ويرفع عين ويحط عين يقول لك تبغوه الحديث ده، ضايب من تضعه في، نقول له والله يا أخي شيخ أبو داود، شيخ أبو داود. ضعيف يقول لك تاب ماشي تاب سبنا من ابو داود وسبنا من شيخ امسك اعتبر انك انت في زمن شيخ شيخ ابي داود ها كنت ضعفت الحديث لا هقوله لا على طول لا يعني لو ان مثلا ايه لو ان الذي يروي الحديث يقول عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه على والسلام فبسل ثلث الزهر ماشي. لكن اللي روى عن الرابع هو واحد اسمه الحارس وبعدين ابو عبد الله الحاكم وبعدين البياق والحديث ده موجود فين والحديث ده موجود السلام بياق فهو له الطبيعي اللي في الحديث ده ايه اقول الحارس الحارس ده متأخر خالطة في الاسناد طب ما هو يقول تمثلك من الحارس ده وتعتبر نفسك عايش في زمن مالي او عايش في زمن الشافعي يبقى اللي عندك الشافعي عن مالك عن عنك عن ابن عمر طب معاك عشان خاطر بقى تبقى منين من الحارث ده قول له لا ليه لو كان قبل الحارث ده كان محكوم بصحته صح ولا لا وبعد الحارث ايوه لا الام المعصومه صح اتصفك على أن الحكم على الحديث من خلال رواته عند كل مصنف ده كل مين وده اتفاق الامه ما جيش انا النهارده اخرن هذا الاتفاق وهذا ايه يا جماعه يبقى انا لما اجي احكم ما انت هتقف تمشي بيا لحد ما تقول لي طب انت بتعتبر نفسك عايش في زمن الصحابه الصحابه لا لا ما الفرض ده مش هيغرس نفسه انا هتقول لي طب وزمن الملك ليه طب ما خليك في زمن نافع طب ما هناك اعتابعي وممكن يكون نافع لم يصح ولا يبقي عمر طب خليك عايز انت في زمن عمر طب انا لا زمن ابن عمر يبقى زيي زي يبقى زيي زي الصحابه صح, صح؟ طيب ده بصاحبي ليه ثم بقى كده وخلاص ده طبعا ده كلام ايه ده كلام مضبوط امال ايه احنا بنحكم على الاسناد من اوله الى مين الى اخره في اي مصنف وجد الينا هذا إيه؟ هذا حدث. انا بتكلم بالفعل دلوقتي انا لما اجي ابص الاقي حديث من رباعيات او ثلاثيات البخار يعني بين البخار وبين بعضهم اربعه الحديث موجود فين؟ البخاري. في البخاري. طبعاً بين البخاري وبين بيهاقي. ثلاث طبقات تانية. يعني هو هيبقى عند عند البخاري بربعة طبقات، وعند بيهاقي كم طبقة خلف؟ بتبع. لما جاء بوص للثلاث المتأخرين عن البخاري، عند البيهاقي هل يوم ضاع؟ ما في حال ديهاق وما الحديث بينه صحيح ولا لأ؟ لأ. هاكم عليه بينه صحيح. لأنه أصله في المخارج, آه المخارج آه في أصل فيه في لكنه هو نفس الحديث عند البخاري وعند مين؟ البيهقي لكن البخاري بيعلو والبيهقي بمين؟ بنزول هذا النزول عند البخاري فيه مبعفات لكن انا لا أعتبر إسناد البخاري من الأصل إله لأننا عند الأصل اللي هو البخاري ماش الحك في الحالة هي أقول طب لما يجيني بقى كتاب خلي بالك لما يجيني كده مخطوط لما يجيني مخطوط المصنف لهذا المخطوط لم يقف على هذا الحديث الصحيح ولكنه وقف عليه في ثونه البيهقي قال والحكم كيت وكيت لما رواه البيهقي قال حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان عن النبي عليه الصلاة ماشي انا هو الايه كمحق لهذا المخطوط او لهذا اسناد ضعيف هذا اثناد ضعيف ولكن الحديث صحيح. فقد رواه البخاري عاليا من طريق فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصراحة. يبقى نحكم عن ايه على اثناد بعينه انه اثناد ايه ضعيف لوجود العلة فيه. لكن لا يعني ضعف الحديث او ضعف هذا الاثناد ضعف الحديث برمته. لان الحديث قد اتى من طريق اخر. او قد اتى من مرتبة اعلى. كما رواه البخاري في الصورة اللي احنا ايه. إحنا ذكرناها، ولذلك العلماء بيقولوا، إيه؟ هل قولنا إثناد صحيح يلزم منه صحة المثنى، فا؟ وهل قولنا إثناد ضعيف يلزم منه ضعف المثنى؟ إذا قلنا إثناد ضعيف لا يلزم منه ضعف مين؟ المثل ليرد لاحتمال أن يكون هذا الحديث أتى من غيره من غير هذا الطريق بسندين صحيح؟ ولذلك هنا يختلف قولي لو قلت هذا إثناد صحيح وهذا حديث صحيح في فترة بين الاثنين لو قلت ده صحيح وده حديث صحيح يختلف ده إثناد صحيح لكن ربما يكون هذا الإثناد هذا حديث ربما يكون أخر ضعيفة مش الحك أما إذا قلت هذا حديث صحيح هو حكم على على نفس الحديث ليس حكما على نفس الاثنين المتن نفسه حضرتك قلت ان ده حديث متقدم قوي في سنه ان الحديث ساله الشيخ ايروي دي حديثه فقال له ايروي لك الاثنين ام المتن يعني حضرتك قلت ان الحديث هو المتن انت وتركيب انت كلام الاعمش نعم الذي الذي قاله ل ل بهذله التلاميذ انت بالك تحتاج ليه هنا ده هو نفسه قاله في معرض استهداء يعني هو نفسه خاله يعني بيقول له لابد أن تحدثنا قال إن شئت بالمثنة إن شئت حدثه كمثنة أو إثنادا ماشي طبعا لو حدثه بالإثناد طلب هيعمل إيه هيركب له مد؟ إيه بكداد صح؟ ولو حدثه بالمتن هركب له إثناد دي أعمل؟ موضع إيه بوضع وضع يعني بيعجزه ده كلام ليه بسعجيز مش مش ولا ولوضع حد يعني فلما جاول دلوقتي هذا حديث صحيح إبه دا حكم نهائي على من حكم نهائي على الحديث لأنه صحيح لكن بالتلاف لما أقول هذا الاثناط ضعيف يمكن أن يضعف المثل ويمكن أن يصحف لو جاء من طريق طيب الكلام ده كله أنا عايز أخلص منه لأنه من ثلاثة تصمير طريق مثال اجتهابية لا يلزم منها لا يلزم منها اثبات الامر في نفسه وفي ذاته قال صحيح مشاي صح موضوع هو قال الحديث عن مسنده اكو هذا النوع اللي هو حسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر يعني في اجتهاد مين المفتي لا في نفس الامر لا في نفس الامر يعني لما المحدث يقول هذا حديث حسن لا يلزم وحده ان يكون حسن في ذاته حسن في ايه ها حسن بايه <تصفيق> في نظره واجتهاده قال عثر التعبير عنه عثر التعبير عنه يعني وضع حد عنه لو وضطه على كثير من اهل هذه الصناعة يعني كان صعب جدا لانه بيت التفصيل قال وذلك لانه امر نسبي ينقض عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه اقول لك ان ما ترك الحق العادي بالذات مسألة ايه تعقيده وشاقه جدا ليه لانها ما هي الا عبارة عن نظر المفتي اللي قدامه والحديث اللي قدامه كتابه وتطبيق قواعد واصول المتفق عليها هنا ربما هذا المنتهج يخالف يخط يعني او ايه ان نصي او يصيب لكنه لا يحكم الا بعد تيقنها انه انه مصيب صح ولذلك تعني لما بيقوله لما بيقوله لـ لـ للقاضي الذي كان في زمن عليك كان القاضي عليك شريح القاضي لما قولي شريح القاضي اتعجب بحكمك قال ان لم احكم به ان لم اكن معجبا به ما احكم صح هل يلزم ان يكون حكم شريح في نفسه صحيح الموافقه للشرح ده هو اجهاده ادائه كده اجهاده قال له ان هو يستنى بقى فبنفسه الاصاله ذلك قال وانكم وان الخصمان منكما لا يقضيان ان فلعل احدهما يكون الحن بقدته يمين من ايه من له فاذا قضيت لاحدكم شيئا من حق فإنما أقطع له قطعه من النار فلياقضها معنى ذلك انه في نفسه لا يعلم مين لا يعلم اين الحق الحق الغيبي الغيبي عنه الذي لم يطعه الله عبدالله عليه صح حكمه ده نقوله ايه طب ما حكمه ده ممكن يعني يخالف الحق يعني يخالف القصل يعني لما اثنين يقول النبي عليه الصلاة احدهما اخذ من الاخر مالا او متاعا ماشي هذا المأخذ منه المتاع لا يستطيع افدا ان يقيم بينه على ان المتاع لا بتاعه مش حارف يجيب من ايه ويجيب قراء وبينات ويجيب قراء وبينات هو في ذاته كاذب لكن يلزم النبي عليه الصلاة والسلام ان يحكم ايه ان يحكم ايه ان هو بيحكم الظاهر صح ولا لا فهل حكم النبي عليه الصلاة والسلام له خذت بالك يجعل قصد الحق منكوس ومعكوس كده ها يعني مجرد ان نبي طيام حكم لهذا الرجل ان الحاجة دي بتاعته هل هي عند الله عز وجل اللي بتاعته وفعلا لا ده بتاع الصحر اما النبي حكم ليه كده لان هو مأمور بان يحكم بايه بأدلة وقواعد وأصول ربنا فرضها عليه صح البيانس على المدعي وهي مين على ايه معينها طب مش غير كده ده اللي ربنا طرضه على النبي احترموا على الامه كلها طب الراجل ده كذاب ونصاب لكن ا من اين لي معرفه ان هذا ده وجد قرائن معه بينات وادله والثاني صاحب الحق الاصلي عاجز عن اثبات شيء من هذا فهو مش مطلوب منه يحلف اليمين ليه لأن الذي يدعي الذي يدعي اثبات شيء له ها يا كثير الخرينا البيانات على المدعي يعني المدعي لما يجي يقول بيه بيه كتو كتو قدامك وإيه؟ في ساعتي بالقارينه الكدوه الكدوه قدامكم اهي الثاني يقول احلف 2000 يمين استجمال الحلف حتى لو حلف حتى لو حلف ما دام ده دا اقام البينه انت لا تطالب بايه باليمين امالي لما دا يعجز عن اثبات هذا الحق في نفسه يبقى انت بقى ايه تستحق اليمين ولو حلفت اليمين تنحكم انكار بهذا مع الاولاني لو حلف ما الثاني ص المدعي ليس عليه يمين، نما يمين على مين على المدعي عليه، إن عاد المدعي عن إثبات مين القرائن والبينات فش الحرب، فهل يلزم هنا قول قول الصاحب هذا حديث قول المتأهل هذا حديث صحيح أن يكون الصاحب في الأم هو ذا يقول عليه إعتاد، إعتاد ما تبي تروض عليها، قال وقد تنشى ما كثير منهم حده يعني وقد تعرض الكثير من أهل العلم لوضع حد وتعريف الحديث مين؟ الحسن فقال الخطابي هو ما عدف مخرجه واشتهد رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة أكثر طيب احنا توقف عند تعريف مين الخطابي في الجرس القادم إن شاء الله تعالى بقول هذا وأستغطي الله تعالى ولكم صلى الله عليه وسلم